عبقريه ة العسكرية محمد الإسلام لم حروب ينجح الدفاع قلنا الفصل السابق في إن ن أ دين قتال ك محمد ا أعداؤه المغردون يردد ولكنه ن ج لأنه ل دعوة ا ز ة يقوم بها ا ع موفق و ل ي بين ي س أسباب نجاحه سبب نجاحه واحد ص ع ب الاعتبار اجتنابه فهمه في الفصل هذا هذا محمد على على العدوان نقول كان ونريد أن إن ي ح س ن من فنون الحرب ما لم الحرب ي ك ن يحسنه المعتدون ل ي ه وانه لم ي ج د ن ب الهجوم و ا ل م ب ا د ا ة بالقتال لعجز او خوف مما يجهله ولا يجيده ولكنه اجتنبه لانه نظر الى الحرب نظرته الى ض ر و ر ة ب غ ي ض ة يلجا اليها ولا ح ي ل ة له في اجتنابها ويجتنبها حيثما تيسرت له ا ل ح ي ل ة ا ل ن ا ج ح ة وقبل ذلك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 وحروب النبي صلى الله عليه وسلم كما أ س ل ف ن ا كانت كلها حروب دفاع ولم تكن منها حرب هجوم إ ل ا على سبيل ا ل م ب ا د ر ة بالدفاع بعد ا ل إ ي ق ا ن من نكث العهد و ا ل إ ص ر ا ر على القتال وتستوي في ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الروم، ففي غزوة تابوك الروم عن القتال في تلك السنة وكان وسلم، القتال تلك الإسلامي السنة، سرى في قريش ففي الجيش أيقن في النبي بنصراف ذلك إلى صلى الله عليه أدراجه بعد مع مع مع عاد عن قد أن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 ومن التجارب التي دل عليها التاريخ القديم ح د دل ي عليها التاريخ ث كما ا ل أ ن ا ل س ل ط ة لا غ ن ة عنها ل إ ن ج ا ز وعود المصلحين ودعاه الانقلاب ومن وتجربة روسيا وتجربة وتجارب بالقوة بالقوة الماضي مصطفى كمال من أمثاله فمحاربة محاربة فرنسا القرن القرن تلك التجارب تجربة تركيا الحاضر الدعاة من أمثاله في سائر البلاد فمحاربة السلطة بالقوة غير محاربة الفكرة سائر سائر غير في في في في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 ف إ ن انتهوا فلا عدوان إ ل ا على الظالمين و ا ل د و ل ة التي يحمل أ ن ا س من أ ب ن ا ئ ه ا السلاح على أ ن ا س آ خ ر ي ن من أ ب ن ا ئ ه ا بماذا تفض الخلاف بينهم إ ن لم تفضه ب ق و ة السلطان وهذا ما قضى به ا ل ق ر آ ن الكريم أ ي ض ا حيث جاء فيه و إ ن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف أ ص ل ح و ا بينهما ف إ ن بغت إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إ ل ى أ م ر الله ف إ ن فاءت ف أ ص ل ح و ا بينهما بالعدل و أ ق ص ط و ا إ ن الله يحب ا ل م ق ص ط ي ن وفي كلتا الحالتين يكون السلاح آخر وتكون نهاية الظلم والاعتداء والتوفيق أو والاختيار والحقيقة التفاهم الحالتين الحيل نهاية نهاية يأتي يأتي كلتا السلاح الظلم الاعتماد على السلاح ثم يأتي الصلح والتوفيق أو يأتي التفاهم بالرضا والاختيار. والحقيقة الرابعة آخر ثم أ ن ا ل أ د ي ا ن ا ل ك ت ا ب ي ة بينها فروق م و ض ع ي ة لا بد من ملاحظتها عند البحث في هذا الموضوع ف ا ل ي ه و د ي ة أ و ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة كانت كما يدل عليها اسمها أ ش ب ه ب ا ل ع ص ب ي ة ا ل م ح ص و ر ة في أ ب ن ا ء إ س ر ا ئ ي ل منها ب ا ل د ع و ة ا ل ع ا م ة لجميع الناس فكان أ ب ن ا ؤ ه م يكرهون أ ن يشاركون غيرهم فيها كما يكره أ ص ح ا ب النسب الواحد أ ن يشاركهم غيرهم فيه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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحرض المؤمنين عصى الله أ ن يكف ب أ س الذين كفروا والله أ ش د ب أ س ا و أ ش د تنكيلا وحدث فعلا أن المسلمين فتحوا بلادا غير بلاد العرب ولم يفتحوها ولم الفتوح ولم الدولة فتحها السلاح بلادا بلاد فعلا في العرب المسلمين لهم إلا الزمن قبل للإسلام منها استقرار أن يتأتى أن تأخرت يكن يتم غير بغير شيء هذه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 وأن القائد ذ ي بالسيف ن خاطبهم د خ ط ب ت ه م ا ل البصير لم يكن الاسلام ن دين قتال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 و ر أ ي ن ا تطبيقها في الحرب ا ل ح ا ض ر ة والحرب ا ل م ا ض ي ة رشيدا تاره وغاليا في الحمق والشطط تاره اخرى ل يشغل ا لغير ضرورة عاجلة. ضرورة ونرجع إ غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الله فلا حاصر صلى عليه محله، نرى أنه حاصر محلة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 ويتفق في امثال هذه البعوث ان يكون القائد وحده مطلعا على سر ا ل ب ع ث ة ورجاله جميعا يجهلونه ولا يعرفون اهم خارجون في غ ز و ة ام في م ن ا و ر ا ت استطلاع الى ما قبل ا ل ح ر ك ة ا ل م ق ص و د ة بساعات معدودات وهنالك تصدر الاوامر التي لا بد من صدورها للتهيئ والتنفيذ ولا خوف من كشفها في تلك الساعات ل ص ع و ب ة الاستعداد الذي يقابلها به العدو اذا انكشف له قبل تنفيذها ب ف ت ر ة و ج ي ز ة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 لم يتعلم ما تعلمه هتلر ما وينبغي ن ا ب ل و ولكنه لم يخطئ قط مثل هذا الخطأ في جميع غزواته وكشوفه ولعلنا لم مثل الخطأ كلما الحافلة نفهم كل درسنا زمانه هذا جميع يخطئ في قط ا والامثلة الباقية ل ع ب ر الا ن تمر بنا س ر ي ة عبد الله بن جحش دون ان نستوفي كل ما فيها من الشؤون ا ل ع س ك ر ي ة ل أ ن ه ا تشتمل على أ ك ث ر من جانب واحد من جوانب ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة والتشريع ا ل إ س ل ا م ي في هذه الشؤون فهي س ر ي ة استطلاع كما علمنا لم تؤمر بقتال ولم يؤذن لها فيه لكن حدث بعد فض الكتاب أ ن اثنين من ا ل رجال ا ل س ر ي ة ذهبا يطلبان بعيرا لهما ضل ف أ س ر ت ه م ا قريش وهما سعد بن أ ب ي وقاص و ع ط ب ة بن غزوان ثم نزل الركب ب ن خ ل ة فمرت بهم عير قريش تحمل تجارة الحضرامي عمر عليها رجب آخر شهر بن وكانت قريش قد حجزت أ م و ا ل أ ن ا س من المسلمين منهم بعض من في السريه فتشاوروا في قتال أ ه ل العير وحاروا فيما يصنعون ان تركوا العير ليلتها امتنعت بالحرم وفاتهم ما الفرصة السانحة قتلوا أهلها حرام تنضي وإن لكنهم اندفعوا تعوض حجزته قتلوهم القتال قريش شهر إلى في في هذه الفرصة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 و إ ن لم تقبلها ف ا ل م ف ا و ض ة والمساومه ة المسألة أو أ امتشاق الحسام ذلك إذا نظر الفريقان ذلك إلى ك نظر ن او مسألة فردية عرضية ل م م يشأ أ ح د ه امتشاق أو ك ل ا ه ا يضعها ا أن موضع ل ر ي ع ل ل ع ا م ت ر ر ي ا ل ح ك م ا ل عليه ذ ي تجريان فيها وفي أ م ث ا ا ل ه أ وقريش ت ر يعترفان ينكرانه ما وما من ا به ل ر ا ا ئ و لم أ ص و وقريش ل ل تكتفي بالنظر إ ل ى ح ا د ث ة ا ل س ر ي ة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 وقد أ ع ل ن ه على الوجه الذي دانت به الشرائع ا ل ح د ي ث ة في علاقاتها ا ل ح ر ب ي ة ولا تزال تدين به حتى اليوم فهناك حرمات دولية إذا خالفتها إحدى الدول بطل احتماؤها بها وأحل لغيرها يخالفها كما خالفتها أو يتخذ من القصاص ما يردع الشر ويعود الخسارة وإلا كانت الحرمات درعا مانعا وسدا دولية بطل وأحل للموتدين ولم تكن مانعاً لهم يتخذ يردع ويعود في وجوههم كما أريد أو وجوههم تكون و من كما بها أن تكن أن إحدى اليوم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 الخبير بتجنيد بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع خبيرا كذلك بتجنيد كل ق و ة في يديه متى وجب القتال إ ن ق و ة ر أ ي و إ ن ق و ة لسان و إ ن ق و ة نفوذ فما نعرف أ ن أ ح د ا وجه ق و ة ا ل د ع و ة توجيها أ س د ولا أ ن ف ع في بلوغ ا ل غ ا ي ة من توجيهه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام غرضان غرضان أغراضها الحرب والدعوة لها كما لا يخفى. غرضان أصيلان بين أغراضها العديدة في يخفى بين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 هي م ش ا ر ك ة القائد الذي لا يعفي نفسه وقد اعفته ا ل ق ي ا د ة من م ش ا ر ك ة الجند ع ا م ة فيما يستهدفون له فهي ش ج ا ع ة لا تؤثر أ ن تتوارى حيث يتاح لها أ ن تتوارى وعندها العذر المقبول بل العذر المحمود و إ ذ ا كان القائد خبيرا بالحرب قديرا عليها غير هياب لمخاوفها ثم اكتفى منها بالضروري الذي لا محيص عنه فذلك هو الرسول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 ف أ م ا إ ذ ا ساءت النيات ورانا الهوى على البصائر فلا عجب إ ذ ن في الضلال ومن خصائص ا ل ع ظ م ة ا ل ن ب و ي ة في محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه وصف بالنقيضين على أ ل س ن ة المتعصبين من أ ع د ا ء دينه فهو عند أ ن ا س منهم صاحب ر ق ة تحريمه ا ل ق د ر ة على القتال وهو عند أ ن ا س آ خ ر ي ن صاحب ق س و ة تضريه بالقتل و إ ه د ا ر دماء ا ل ب ش ر ي ة في غير ج ر ي ر ة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 ويلحق بقتل ابن ا ل أ ش ر ا ف ما أ خ ذ ه بعض المستشرقين من قتل بعض ا ل أ س ر ى بعد غ ز و ة بدر وخروج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى س ا ح ة الحرب ل ر ؤ ي ة صرع ا ل م ع ر ك ة وغنائمها بعد انتهائها فهو أ م ر لا يصح الحكم فيه إ ل ا بالنظر إ ل ى موضعه وموقعه و أ ش خ ا ص ه ل أ ن ه ليس بالحكم العام الذي اتبعه ا ل إ س ل ا م في جميع ا ل أ س ر ى وجميع الحروب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 فانصراف محمد عن محمد ساحة بعد د ر ل النصر عمل غريب يخل ل ى أثر غريب بمكانة ا ا ق ئ وبواجب التحقيق والاستفادة التحقيق م ن كل ما يفيد ب ع د م ع ر ك ة ا ل أ ح ز ا ب ونحن في صدد الحديث عن ا ل ر ح م ة والقسوه يحسن بنا أ ن نستقصي ما ذكره المؤرخون ا ل أ و ر و ب ي و ن من ماخذ في هذا الباب و أ ه م ه عدم قدمناه قتل المقاتلين من بني ق ر ي ض ة بعد م ع ر ك ة ا ل أ ح ز ا ب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 ولا في جميع الحروب التي نشبت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أ ع د ا ء له ولدينه هم المتفوقون عليه في العدد و ا ل ث ر و ة والسلاح إ ن ع ب ق ر ي ة محمد في ا ل ق ي ا د ة ل ع ب ق ر ي ة ترضاها فنون الحرب وترضاها المروءه وترضاها ش ر ي ع ة الله والناس وترضاها ا ل ح ض ا ر ة في أ ح د ث عصورها ويرضاها المنصفون من ا ل أ ص د ق ا ء و ا ل أ ع د ا ء